والصفات صفان فالزاجرات زجران فالتاليات ذكران إن إلهكم لا وحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السما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 وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا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 أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين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 النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا في صرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساعدون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 عظيم لمثل هذا فليعمل العامل اذالك خير نزل ام شجره الزقوم اذالك خير نزل ام شجره الزقوم نَتَ لِلظَالِمين إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ جحيم إنهم الفواعب هم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين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 سقيم فتولوه عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا فر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 فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَ قَالَ يَا بُنَيَّ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَظُرْ مَاذَا تَرَى؟ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمِرُ ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا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 الاولين فكذبوه فإنهم لا محضرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلام أجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمَرَ الآخرين، وإنكم لا تَمُرون عليهم مصبحين، وبالليل أَفَلَا تَعْقِلُونَ، وإن يُنُسَلَمِ الْمُرْسَلِينَ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين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 صطف البنات على البنيين ما لكم ما لكم كيف تحكمون أ فلا تذكرون أم لكم سلطان مبين بدأت بكتابكم إنكم صادقين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 فُون وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا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 فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَاحِبُ وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين